110. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 111. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل طعام كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التورا قل فأتوا بالتورا تَرَاتِ فَتْلُغَاء إِن كنتم صادقين صَادِقِينَ فَنَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 119. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 110. إن أول بيت يوضع للناس للذي ببك 119. مباركا وهدى للعالمين 110. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 111. ولله علم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 قُل نَبِّئْ آيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ دون عن سبيل الله من آمن تبعونها وجوء وأنتم شهداء، ومن الله بغافل النعم ما تعملون. يا